Bismillah. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب من أهله مسمورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا من طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ لهم